Zdjęcia Yeah. معاك بتحك وبفرح ما بقتش خايف زي هخاف وانا بالأيدي لاقيها في ويسمين هات انا مش يا عمري شو ما I'm Thank you.